غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن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 إِلَّنَا مَا لَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا على مَوْلَانَا أَنْتَ مولانا